بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إ ل ه الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من ا ل ج ن ة والناس صدق الله العظيم